بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة نمزة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤمن التي تطلع على الأفدة إنها عليهم مقصده في عمل ممددة.